لا حول ولا قوه الا بالله اين ذهب البشر اين الجبال الراسيات اين الاشجار المثمرات لم يبق من ذلك شيء كانت البحار جاريات فسجرت اين ذهبت اين ذهبت البيوت اين الاطفال الذين كانوا يلعبون في هذا المكان اين الحياه التي كنا نراها هنا لا تكاد ان ترى شيئا ابدا اشجار بعدما كنت ترى اغصانها باسقات اصبحت ترى جذورا ظاهرات يابسات هذه البيوت التي كانت عامره بسكانها تهدمت ما الذي هدمها؟ ألم تكن هذه البيوت غاليه على أصحابها؟ كم شهدت هذه البيوت فرحاً وسروراً وشهدت أيضاً كربة وحزناً كيف تدمر هذا الكون؟ ما هي الأحداث التي وقعت قبل ذلك؟ أين الناس؟ أين الدواب؟ أين الأشجار؟ أين الجبال؟ أين السفن؟ أين المصانع؟ أين الحياة؟ كل هذا قد ذهب كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يبقى الحي الذي لا يموت والانس والجن يموتون لا تسألني كيف حصل ذلك ليس هو بالأمر الجديد المفاجئ قد نص الله تعالى في كتابه عليه وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم كلا بل أخبرنا الله تعالى في كتابه بالأحداث التي تقع قبل أن يحصل ما نرى ليس غريبا هذه الأشجار اليابسة وهذه الأرض القاحلة وهذه الزلازل التي شققت الأرض الصلبة كلها قد أخبرنا بها في القرآن اقبل جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام في صوره رجل دخل على الصحابه لا يدرون من هو دخل بثياب بيض لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منهم احد دخل جلس بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه قال اخبرني عن الاسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان والنبي صلى الله عليه وسلم يشرح له ثم سأله السؤال الكبير السؤال الذي إذا سمعناه علمنا قصة هذه الأشجار السيارات، والبيوت علمنا لماذا فرغت الدنيا من الناس قال فأخبرني عن السيارات إنه السؤال الكبير الذي خرج نوح إلى قومه فسألوه متى تقوم الساعة؟ شعيب يمشي بين قومه فيسألونه متى تقوم الساعة؟ لوط يجالس قومه يقول له متى تقوم الساعة؟ صالح، هود كل الأنبياء أشغلهم أقوامهم بسؤال واحد متى تقوم الساعة؟ هل يريد الناس ان يروا فقط هذا الخراب والاشراط التي تقع قبلها دون ان يسالوا انفسهم ماذا اعددنا لها سال جبريل النبي عليه الصلاه والسلام قال فمتى الساعه متى تقوم الساعه متى تكون النفخ في الصور متى تكون الصيحه متى نرى الارض خرابا بعدما كانت عمارا متى فاذا به عليه الصلاه والسلام يجيبه بالجواب الذي كل الأنبياء كانوا يجيبون به قال له ما المسؤول عنها لأعلم من السائل. ما أدري متى الساعة نبي مرسل مكرم خاتم الأنبياء ورأس الأتقية وإمام الأولياء وسيد ولد آدم يوم القيامة ومع ذلك اخفى الله تعالى عنه هذا السر يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها أنت لا تعلم إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها والله سكان هذا البيت كانوا يسألون عن الساعة فلا يعلمون لكنها لما قامت عليهم هم اليوم لما رأوها كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة أو ضحاة الذين ركبوا هذه السيارة وتجولوا بها وذهبوا يمينا ويسارا واستمتعوا اسألهم متى الساعة لا يعلمون لكنها قامت عليه فكانهم والله والله لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها قال عليه الصلاه والسلام لجبريل ما المسؤول عنها باعلم من السائل انا ما ادري اسالني عن الاسلام فاجيب عن الايمان فاجيب عن الاحسان واجيب تسالني عن امر اخفاه الله تعالى عن أنبيائه وعن ملائكته وعن خلقه جميعا ما المسؤول عنها في من الساعه قال فاخبرني عن اماراتها ايش الاشياء اللي تقع قبل الساعه ما الاحداث ما الوقائع كيف نعلم ان الساعه قريبه اخبرني عن اماراتها ايش اللي يحصل قبلها حتى نستعد لها فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعلاماتها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنياء هذا يقول فلان بنى هذا البرج طوله نصف كيلو أنا أبني برجاً آخر طوله ستمائة متر يأتي الثالث يقول لا بل أنا أسبقهم وأزيدها خمسين ثم يدخلون مسابقة عالمية فيكتشفون أن برجا في دولة أخرى أطول فيأتي الرابع والخامس يتنافسون في البنيان وأن ترى العرات الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان اخبر عليه الصلاه والسلام عن علاماتها علامات تقع قبل ان تاتي الساعه قال علي الصلاه والسلام أعدد سبعا بين يدي الساعه موتي فجعل علي الصلاه والسلام موته هو أو هو من اوائل اشراط الساعه بعثته من اشراط الساعة تكاثر الناس في أسواقه وتنافسهم فيها هي أيضا من اشراط الساعة هي اشراط كثيرة أخبر بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الله تعالى في القرآن بعضها نصا وبعضها إشارة إليها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قال عليه الصلاة والسلام ثلاث إذا جاءت لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الدخان والدجال وطلوع الشمس من مغربها انتشار القلم والكتاب من علامات الساعة مشاركة المرأة لزوجها في التجارة من علامات الساعة كثرة الأسواق من علامات الساعة السفادة المال عند الناس من علامات الساعة وقوع الحرب بين المسلمين والروم بين المسلمين واليهود هي أيضاً علامة من علامات الساعة صلة الرجل صديقه وعقوقه لأبيه من علامات الساعة إحسان الرجل إلى امرأته وعقوقه لأمه من علامات الساعة غفلة الناس عن صلاة الجماعة قلة الخشوع من علامات الساعة خرج عليه الصلاه والسلام من الحرم وقال لبعض اصحابه اذا رايت بنيان مكه قد ساوى رؤوس الجبال فاعلم ان الامر قد اضلك اذا رايت بنيان مكه قد ساوى رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أظل قد قرب منك حتى صرت في ظله علامات الساعة منها علامات صغرى تقع بينها وبين الساعة زمن قد تقع في مكان دون مكان يشعر بها قوم دون قوم قد تكثر الأسواق في مكان وتتقارب لكنها تقل في مكان آخر لكن لا يشعر بها إلا نفر من الناس أو فريق أو جهة لكنها من علاماتها وهناك علامات كبرى الدجال يطوف في الأرض ويسيح فيها كلها كل الناس يشعرون به كلهم يعلمون به علامة كبرى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. من علامات الساعه الكبرى تهتز الارض بمقدمه ويعلم الناس بقدومه ينزل من السماء قد وضع يديه على اجنحه ملكين عليه مهرودتان مصبوغتان بالورس والزعفران كاني اراه الان ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق ليس علامة صغرى علامة كبرى يعلم بها الناس هي من علامات الساعة الدابه ما قصتها ما خبرها ما شكلها ماذا تفعل إنها من علامات الساعة ياجوج ومأجوج الذين يهجمون على البيوت يعتدون على أهلها يقتلون يدمرون ما يرون من آلات الحياة ما قصتهم وخبرهم ماذا نفعل إذا رأيناهم كيف نتعامل معهم هل هم بشر هل هم من بني آدم هل يأكلون مثلنا ويشربون ياجوج ومأجوج أيضاً من علامات الساعة ثلاثة خسوف خسف بالمشرق خسف بالمغرب خسف هنا هنا خسف هنا في جزيرة العرب ما قصة هذا الخسف؟ وهل وقع؟ إنه من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها بعدما كان الناس يرونها في كل يوم تشرق عليهم منذ أن خلقها الله تخرج من المشرق وتغيب في المغرب لكنها فجأة يقال لها ارجعي من حيث جئتي ارجعي من حيث جئتي فتطلع على الناس من الغرب إنه من علامات الساعة قال عليه الصلاة والسلام وآخر ذلك آخر العلامات والناس عامرون بيوتهم وبين أهليهم وفي متعهم وحياتهم قال وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن من جنوب اليمن تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشر إنها أيضا من علامات الساعة أعاجب سبق معنا بعضها ويأتي معنا اعاجب منها